فقتال الخوارج دين ندين الله به مع سلطان المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا طوبى لمن قتلهم أو قتلوه إن لمن قتلهم لأجرى وإن لمن قتلوه لأجرى شر قتلى تحت أديم السماء لإن لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد قتال الخوارج مع الصلاطين لا نتردد فيه دين ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من جاءكم وأمركم جمع على رجل واحد منكم يريد أن يفر يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان فيجب أن نقاتلهم مع إمام المسلمين وسلطان المسلمين أما في الفتنة فلا الذي لا يستبين فيها الحق من الباطل لا لا يجوز أن نشترك فيها لأنك تقتل وأنت ظالم وتقتل أيضا وأنت ظالم لأنك كنت حريصا على قتل صاحبك نسأل الله العافية والسلامة وهذه هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري القاتل فيها فيما قتل وللمقتول المقتول فيما قتل ما تعرف فيجب علينا أن نفرق بين الأمرين